am um. وهو <تصفيق> o وَ قَذص وَ بَي مذَك كَ فَأَذ أَكَوون د ش قُفُور وَدَوش نَافِقُ كُلَّ قُرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا طَاعَةَ لِكَافِرٍ